قال أخرج منها مذو ممدحورا لمن تبعك منهم لأملا أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك اليمن تفكل من حيث شئت فَكُلَا مِن حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا, وقال ما نهاكما رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدللهما بغرور فلما ذاق الشجر وتبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة